وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضون دعانا ثم إذا خو الله نعمة من الله قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغلى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئاك ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على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 وَإِن كُنْتُمْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ